نوع ابنزل مزرغت من أول وفتح الصالي لا حول ولا قوته فلا يجع رجمان لا يعوان لا جنيه لا يدون لا, لا ينفي وقد يحضر الله لقليلت بعض وقت الله على قليلت مزيدة في السعيد نظام بكذا عليك إنه لا معصى عليك إنه إرادية للسرطة ويتم على مهتدنا من إشارك لي القسم الثاني عشر واضحين منصوبات خمر ما ولا مشبهتين بليس وهو المصند معدن بقوله ما ما أي شك أوهار السريع إذن مصند وفيجي ما زيد قائما زيد مصند اللي هي قائما مصندة وما صعدون جالسا ولا رجل من العمل والله عز وجل إذا عن شايجان بفشبيه، إن الخبر بعد إلها ما زاد إلا قائم. إذا بإلها النفس إذا نقص إذا قائما ما, زيدون إلا غاضة. جوي ما زيدون إلا يجي قائم. ما زيدون زي زيد إلا قائم غاض. جميل ما زيد إلا قائم. في ما زيد قائما ذهبي دقيا. زيد قائميا. لفكرة إلها يقال للجنة هكذا دقيق نفسيا نقصنا دو. يعني زيد هيجني جزء قائم به دقيق ما أو. شوف أي كي يكسر منتفي عليه يتمه الجري ولا يسوي مع ما هو مغين إذا تقدم الخبر ما زيدون وده صبرك فتبره إذا هدبره هي هيأتي بس هو ما زيدون بدون الشهادة تأثير الكاتو قابلة هذا مستقيمًا عملي قليلًا الشبهات يكونون ليس هذا في وقت الشبهات كي نرى الشبهات إذا علاقه ذلك أمرًا عملي ترتيب المفترض خبرة كيف تبرو؟ إذا هو أنا إذا جدرو نعمري. اذا إذا زيدت إن بعد ما هذا بدون ما إذا حكين إن زائدت. عمري مع إن خالد النازل إثناعشين مع إن خالد النازل. هذه هي لغة الحجازية أملكا يضمان لغة الحجازة ودليل من قوله تعالى ما هذا بشرا بني الحجازيين يعني حولك عمره الآن ولا تنيمية الأقل معك ما يشبه ليسان إلى أعوك بني جمعها يتذكرها تنيمها هذا بشرا إما ما يشبه ليست هذا إسنقير محلم ما فوها خبر خبركسه وظنع الزور وأما بن مين فلا يعمل منها أصلا بني كمين اصلا اعمارنا كن في جاذبيه عمرك نعم بني كمين وخليلي ثوري بن عامر المخاوف الجاذبيه عمرك نعم كقول الشاعر من بني كمين شاعر بني كمين يجيب ومخفف كالبدري قلت لهم كسب فأجاب ما قتل المحب على المحب حرام وهو فاكر ذلك زام كما ذلك يجيب وارضهم على ربس شو بسها كمربى كلك وكمع، وهمان من ما خذ يانك، ما قتل على المحب حرامه، وديك هو عاشق لسه معشوق حراميا، إن معشوق شو اما بتابع وراك حرام والبره في بشارات بري تمينية لحجازي ولا أدرح حجازي ما قاسبو المشبي على المحبب حرامان ودخل إلى حرامان على وجهه زاد من مدلل الشعر ولا حرامان حرامان يتدشانها تعمله وأنا ما قمر فينا دين ما عرضنا داء على مشاعر درخت خديفينس مني تنيني في الشجرة. ثلاثا مجلولات قدرس اسلامي عشان دس خجدة المقصد السادس في المجلولات الأسماع المجلولات على الكسرين دور مجلومانس المجلول بحلف الجر مجلولة كحلف الجر جربة وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حلف الجر هل اسمك كان يستبدل لا يبعو ولا أو تشتيك من مليح الفجاريه وكما رأيتم إزايدين قدران نسمى الدرياء بلولان زيد مرور من الشراب أو بي مروراً من قزريان من بلال زيدا بوثي لي بيئة ساقطة نسمى الدرياء سلعي زيد ومعبروا عن هذا التركيب في الإستراح بالجار والمجرور وماذا الجار المجرور؟ كي يكون بحث كادماً للموقع برده دوء المرام إليه بولان مزيد زيد في كنت إسمه بولان كإذا فترياء فإنه مجروراً بالحرف جار مقدر يجب تاجيل اذا مافيش حرف الجمع لو بناء مقدره هنيئا جاء حرف الجمع في المعروف مستقيم يجيب اسمك ايضا ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه معاه ومعاه اليه يعني اكثر حرف الجمع كمستقيمان موجود بين جار منشور مستقيم وجود له تقدير منزله اسمك تاسيلي كبير يجيب زربه مظاهر اليه التاجيل اذا فيه ويجب تجيل في المزافي عن التنين وما يقوم مقامه و عجیب اتلاف که یک من از افکر تهیه کرده، اینو غلامان از افکنیم ولی زیاد نه ایش كتاب غلامان زینب، چون ایش غلامو زینب، کتابو علیین نه کتابان علیین او نوشتنی رو نجربش دلیه. حالا نوشتنی رو نجوم، غلامشه، با جری تهیه کن که نوشتنی رو جا آوردند. وقتی رجولانی افکری لا يوجد مثل اذا كتابه, كتابة علي علي. كي كي لي اذا كتابا علي ين علي لا يجي كتابا علي ين لان جاء اذا فتي نصره سيجي مسلم اه مسلم اذا فتي مسلمون مسلمون مصر وما اذا اهدت هل يلاحظوا على قصره الى بدو جوله هي معنويه وفيه ان يكون المضاف غير الصفه المضافه الى معمولها إذا في معنوي أيش قوسيته مزاحة إذا في كأدب نزيفهم إذا في إذا في معنوي زادت إذا اسم فاعل اسم مفعول إن كان فكر ينبله معمول بهن يعني هو كعوارف يا أكن كسيء كن فاعل يا ليتنهي فاعل هو بيجي ردي رزي أنظر زيد من حسان والواجبه حسان على حسان إذا فيه نزاح المعلمي رسيجي وهي أن يكون إلى معمولها إذا في معنى مؤرسة مريد كإذا فكي غلاء وهي إما بمعنى نعم أو بمعنى من والخادم مفمت بمعنى في مصرات الليل إذا فهي نزاح المعلمي إذا فكي بين مزافة مزافي إيها بتوالي لا مقدة اللحظة عنه انوريده في صيغ اضافه الناميه يا اذا في المجي تصوغ هذه قلنا غلام, غلام لزيد غلام زيدة. كتاب علي كتاب علي لو من في جوف شي نفخ هذا بعض الرسول اذا نفخت بين من من نطرقت فيه من روحي مي روحي كهين مي من بيزي نظام الوصولي في رمضان مي كتابي كتوبي مي يعني روحي كالجزئ كلا من بي والبعض التعنيين بشو دي نعم روحي كان مخصوص كهين خلقه اني ما بري اشرافه لتخصيص اجانيات كربوني او اذا تكريه ابولي او ايه متكنن ما كفايت بعرفتها على سويتر عالي كنون معرفة جلاء أجل إن تروحك إذا هاكي يبرونا ويتروحين مثل السيف يا كم شرخه وشرر إذا الجنس في الجنس خاتم اللي خاتم يعني المشتري جنس اذن الشيء المفضل كان موظا منه اليه حتى ظرفا صلاة الليل كان في الليل و صناد الليل ظرفه كصلاة مكر الليل و مكر الليل والنهار المكر ان الزفنده والزف النهار غير عليه أو او جماعات و هذه الاضافه تعريف في مناقش ينقل الى معرفه كما قال فائدة يعني معني جس لو فكره اذا اذا فضت لي المعرفة ان زيد فيه معرفة كات مضمون زيد مع نفسه كيف هناك نسك فكر كيف هذه الكتابي اما وقت الكتاب زيد يملك ثمره زيد ده ملخصا لو كانوا اكبر من اقمارين في في في في في في في في كتير غير زيت. على كل حال، أجر اسم المذكره إذا لم تكن بلا معرفة، كسر تعريفه. والتخصيص يعني إضافة هذا الاسم إذا لم يكن بلا مذكر تخصيص بيانه. اسم إذا شخص دينا خذ بخود بكتير أوتي نزليت خارجتها. أنا ميني جنبنا عديدو، ترى جنبنا عديدو يسموننا جنبنا ما نخرج كده. أنا خذ تخصيص ثاني هم مبرم. هندش تخصيص ذاك بمعارفه اللي كده بده. جاي ما جاي المعرفه هو بلا معرفة، وإذا تاي إذا بتقولي بلا كده هرس هرس التخصيص كام؟ إذا وهي يعني يكون معمولها. مزعفك مزعفك على الصفات التي إزعافك لها مقبولة في وهي في تقدير الانفصال في الناس أو مزعف, مزعف الاجهة على التقدير من فصله يأتي عليك إلى الزكاة إذا كانت الزكاة يتسهل إزعافك لأنني أجل نبوة ويجب أن حسن الواجهه أعمى لا هنا مزاحتان محقيقتان هل انفصال جيائيك مقدره بيننا او قامت به ام معه الهوي وكذا زائر سعيدين زيد زائرا سعيدا زيد زي سعيد. زائر زي سعيد زائر زيد زائر زائر زيد زائر زائر زائر زائر زائر زائر زائر زائر زائر زائر زائر زائر عن زائر زائر وإن اذكر وفائدتها في اللذى فقط اعموا في, في فقط تخفيف اللذيه ونظن في زيدون حسن وجهه وجماله حسن تديقه كاضافه كتميس مختلفه او تخفيف اللذيه زي الوجه زيدون ناصر الجبلان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 وضيف الاسم الصحيح، او الجاري مجرد صحيحي الى الرياء المتكلمي كسر آخره واسكنت الياء او فوتحات اذا الاسم صحيح ودغلاء والكتاب يالجاري مجرد صحيح يعني اوانك آخر كان حرف عين ناس ولكن لحرف علتها الاساكنة ودالوة ودزور بي كخلما اي اذا تضغي المنايه المتكلم آخر كان مخصورك كم كان يكزم وكزمها قبل اذا كان شكابي ولامي دالوين صبيي ویسه یه جوره خانواده او اگه دیو ساکن بیفاید او می‌ده کتابی دنبی اخیر نفوذ کجیه می‌ده کتابیه از صلیح القرآن ادیف نتیجه داد که نسخه‌ی ما آن‌ها امی ما ماليه ما می‌ح آن ما از آبیه بلا یوز مالیه از یوز مالیه هایش کجی بیازاده بوده حالا آن سلطانیاها اصل خانه بعلاوه یکی که می‌آورد سلطانیه يشدوا الكني هالسكت عندما نكتبوا لعبية عيشة أولا مورد أهنيو نركزي لبعاء ابي ونحول تنفذوا أهنيو مثل هذا عدة سلطانية أولا يبقى يا ربو مثل حقيتو ونفرش مع الناس مثلا هكذا رسولي, رسولي. كيف ندرس وإن كان عافر الاسم يا المكسورا، مع قلها ضرومة اليا وفي لها مفتوحة اليا الصارية لأنها ينتقي الصادنامي. أذا هذا آخر اسم اليا إذ مكنا عقب يعرف المكسوره. لو اختار أي يا عندي يا عنده مكان ضمة اليا ويا عنده مكان مفتوحة ينتقي خاصم من جلد. ضروة ما ذي؟ خذي اسمك خذي آخر اليا. وكل اللي عندي مش من عندي قاهره دي عندي دارين هنا دغمتي موفيت خضرهين بجنب مفخخين دو وإن كانت في هو والموضوع من ما قلناها خليتها يا مرة وعنيت اسمتين هو أبو لايك من العقل وارفز مجلومة انتبه أبو كاكي تيه او عماجعة الدولة مشك تنزح بانده مسلمون إذا فاكي بلايين ونفي ذلك هكذا مسلمية وارفز يتبعيك من ذلك كلمة واحدة هذه وتقوم عند قول وجود فولي اذا فلس وزو وزو إذا فلت لي وعلى في يد ربيعات وجود كي يمعوا ذلك إلى مضمرا أفلا ظهر جميع الزميل إذا وقول الشاعر إنما يعرف إذا الفضل من الناس ذوه شعظ أما في شعري جيد جزء مني إن فقد انما يعرفوا ذا الفضل من الناس ذا هو أو هو جده صاحب فضل, فضل صاحب قد ناسي قدر الزا قدر الجوهر الجوهرية ونزوي أو و... إذا ناس ذا إذا من الزمير الفضل أنا در أخذتك وإذا قطعت عن اندباغها أدى أسماء الستة المقطوع من الإزاق إذا فنكره يجي أخوان أبون خمون هنون وتجوز الحالثات الثلاثة إذا هل سلسل صحيح الحكام وعليك تستمي أنت أخوني أنت أخيني أنت أخيني أنت أخيني وهو على اليدر عن الإضافة بأصلا زورا يصف الإضافة مقطعنا هذا الحالث يوجد في المجهور لتقدير حروف الجر اما نجد شيئا من جمالك كمسك اما أما ما نسكرون فيه حرف الجراء نقصا في القسم الثالث أما أولا جراء ذاك حرف الجراء فيه ونقص إذا جارونا جراء نتكي بإذافي نتكش السيوم ونتبع شخص راكين إن شاء الله بحثي في التراضيع إذا بحثنا من معمولات معمولات الأسماع مجموعات من صلاة الله كيف تنسى التوابع عليك بالكراعية إعراب عبا زينا اعلم أن الأسماع المعربة التي مروا ذكرها كان إعرابها بالإصالة بالإصالة اسم المعربة كوازتين وزريا إعرابيا أسيلة لأن دخلتها العوامل فأوجبت فيها الرفع والنصب والجرن للاواسدتين فعند أصالتك كان. لأنك بمجموعيك قاملها من داخل صليا بوها رفع يانص يجر يا يا مجرى الكربوه بواسطه وقد يكون الاعراب الاسمي التبعيه ما قبله اما بعض وقت يجر باسمه تبعيه ما قبله كيعي ومسمى تابع اذا مسمي تابع يعني يتبع ما قبله في الاعراب شوف الاعرابات في ما كان في شيء لانها بعضو ما قبلها المتبوع مسبوق فتابع كل اسم يعرب باعراب سابته تابع هر اسميك في إعرام قدريك بالإعرام اسميك كفزب الخيو والتوابع خاصة أقسام تاني الشخص مشغل النعتو العطو بالحروف والتأكيد وعطو البياني البدل الخسم الأول هو النعتو نعت شاسمع فرزن في جنس فاكيج النعتو تابع يدل على معنى في نتبعه نعتو تابع الكثير الضيالة كان يصبح معناي للمتبعه مشان هذا معناي إذا فيه فرع أو الزاتة موجودة فقط مثلا ايجين فيها قالم بمعنى فيها ببنى كل شخصة بالكلمة قالم قالم إذا زي رجل قالمونة رهنية قد السفقة قالمون بشيء يا ذكرتي إضافة معنى لك رجل لا يجيني سفقة بشخصة ايجيني كو سيفيكا رجل هذه هي مفهومه وانفعال مستقيما موضوع معمول اشيا جاء اسم فاعل لاسم مفاعل وهي يد الرجل مرفوع ووجب في سياقها في متعلق بمفعوله هي بناء لشد معنى كفال مفعولها منها جزء متعلقات مفعول كان فهنا ليس وجاءني رجل عالم غروه شيء هاد يقوله من الصفات يعسر بعض عالمه بعض يجيهم فاعل نخاف أو في أو خيوي خيوي عالمي من ترتباء يجي عن فاعلون بخاري مقصود فاعل عالم صفة أبوه كيد فاعل وعالم شو اللي اسم فاعل إذا ما رضان وما رضان فايدو ليش جاء أول نوعة أول نعم صفات الديون كمتعلقة نتوقع السببي أما سيدوه من؟ إنه نعت السببي، صفات السببي هذا السبب مسبوعك نعت المدرحة ونصنع الصفة أيضاً، <تصفيق> دفاع وضع، يعني نعت حقيقي كي يدون على معنى في مدبوعه إنما يتبع متبوعه في أربعة من أشرة أمور تبعيذ أثالة مسؤولة تبعين هاي من المردها قانا يكن ديسة في الرفع والنسل والجر بالاخرها اسمي يا مرفوع يا منصور يا مجرور هذا بدنين إعرابكي ديهم إعرابات ليش ينتبعي يعني أقل هاتوا منصور مرفوع بقى مجموع أم الضيج من سيانها كإعرابة تناعيد هيكت شوار 5 حالة شوار 5 تعرف تنكيله من الأخرى معرفة من الكرس هذا هاتو معرفة من أمي بصورة معرفة مصنفة من الكرس ومصنفة من في لما يعني موصول مفرد ومفرديتين سفاد الموصول بالتسمية بالتسمية تي سفاد الموصول الزور في التسكير والتأنيس لمذكر أذكر مؤنس دي دعون ده, ده كان أدريه أن تشوار أروا الترتيبات رجل قالم المراهة قالمة ويتم رجلان أو تسمية امرأتان قالمتاني رجال قلماء نساء عالمات زيدون العالم زيد معرفة العالم, زي العالم كريجي الزيدان القالماني الزيدون القالمون رأيت رجلا عالما وكذا البراقي وهي زي وطشاقي فس رافوك مع تأمل دعت حقيقية سفرق شيء اعرابي وقمة وعقبة فسكين تأنيسي وقمة وعقبة تعرف تنكينها والعواب إفراط التسنجوجي ولو قوبي والثاني يعني نوع الدوامس نعت السببي إنما في الخمسة الأولى فقط كان لم فقط فقد لا تنجاه أعني الإعراب السلاسة وتعييف وتنكير إن عت السلاسي أشيء إعرابي شيء يترجم إفراط يتسكين ثاني ذكره يسوع المسيح ايضا عندما ذهب الى هناك وكان هناك قوله تعالى ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم أهلها. أعلم من اهلها وايا ارمنا بئر من اعوان كالظالم اهلكي نرا كلمه الظالم القليل شكل القية كما كمانه الظالم كبشوني كصفته صفدهم بيه على عكس صفته حقيقيه يشوف القيده اللي كظالمه صفته هو لحقيقة اهل قيده كظالم بس صفته هو يجي ليمر على قات قيده اهل قيده انا اذا من نعذاب لا إعرابا كبير القرية المجزورة الظالميش مجزورة ما تعرف تنجيل شاهد واركا ويقمان تفابق أكاد القرية المعرفة الظالميش بمعرفة حاسية أما باخذ أو باقي بسائل كانت درمة الخنية أهليش من رفوعهاتي أو يتفاعله ظالم لباقي عمان سأعرفي من هذه القرية في قرية التي يظلم أهلها أعلم كي يظلم أهلها أهلها هذا فعلم يظلم يظلم يظلم يجب أشياء ربنا منادين نظافة ورصة منصوبة لا تنظر إليه محل مجهول يجري الحقيقة لك مفصوفة أخرج فعل أمر فعلي أنتس شارك بأخوانك يتبع سكين لا يجب فعل أمرين فعلي دعائي فعل محلم مفصولة محل مصوفة من هذه جاره مجرورا ومخصول به غير السريحة ومحلم نصود ومتعلقها اخرجناه القرية دي عرف هذه هاديه هميش امنوا ذلك اسمع اشاريك برسوني انا معرفوه كيف تكون اسم اشارة البيانكات فكذا درس بيك الى البدل درس بيك الى عرف بيانه مثلا ذلك الكتاب لا عريبة فيه ولا للمتقين ذلك كو الكتابكيك كذلك اسم الإشارة الكتاب بشكل كواهاتي معرفيك كبيان أكاد أن اسم في مشابه لإيقا أولا سأني بيانيا كل كل نجاح هذه مقنغان إيقا وشن بيانا الظالمين صفة بي سببية أهل فاعي ومفروطة وارزقوا وفائدة معتي تخصيص من قلتي إن كانا مكرتين فاعدين نعت روزك من قلتك تخصيصكات هذا حتى ينكرم لا يرغي تنكره وجاء من رجل انا ترغي في هذا في عهد منه ونحن في تماما وغير عالم من في عهد وتوزيح من نقوثه إن كان معرفتيني أجل إذا تتوزيح وازح كرناوين نصفه كربيا ورجعني زيد الفاضل. زيد الفاضل كحزب الأم كذلك زيد معروبات مشخصة أما شايت كثيرة زيني كفضل مقتلية أي أو وقد يكون بالسماء والمخفى يجلس فد أخذ أخذ أخذ سنة ومدحة هي تلك معنى توصيفات التلفتين كمدحة وإذابع الناذي بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم معارفة احتاج إلى فتوزيح نية إذاب الرحمن الرحيم كديران وشبه نية زكتريان يعمل نصفو سنة إخواص قربتها عم نكتر فلي إمر الله تفسير على جملة مشاكل وثقتك لما الرحمن الرحيم أصلي جيبيك بسم الله يا مكارم توجيهني كسفادع الرحمن الرحيم كلازف كييت عند اللي بر مجاهد مرحبي لكن ينسف هذه الرخايز الجد بجد بسم الله الرحمن الرحيم في مصلى بسم الله عليه الأعلى نقول ليس أمرنا هذا نحوي من الحين أحيانا بيجوا ذيهم موجودون دوقي وليد بوجد حرج بسم الله الرحمن الرحيم الكرياء يتبقى منتلقات كثير من المتعرض المالحوية ما انها كان الرحمن وكبار طلبة زكالة لكذا فعلان هاتويفل لأنها كانت مثل امتناء براء الصفتة يعني ذاته انشانها كممتلئة براء نوصفتها وكبتشان يعني ذاته براء عتش غضبار ذاته براء غزبوتوري جان رحى ليش؟ بس وياك وقت نشان آت أو زادا رح رحمة كي تعلقه غير معروف إليك. شو كررحمه مذكرين دلالة دسر أمنها كأية أزاد الله رحمته رحمتك يا نايكا ولا رحومي علزي يرحمه رح مش قادر. دي أعمد وصل كجامع معنى رحمه هل زادا هل لا؟ فعلا؟ ما أوك بس يرفع ذكرك إليد نشان بين كأخذ هذا بيك. باستنمارك وكل نخواه لتواجه بمنفعتك ودفع مزراتك وأسماع تأثير فيها منها عملتك هذا اللي قلت أعلابك في نيامه جمع عليك إذا فغيز مدحك الرحمن الرحيم من مع ذاتك كبر رحلة القرام بخري جلب منفعتك ودفع مزراتك أسماع متحقكة. أسر خارجي هو خشبة كرجل يعني وقت الأخينو، الأخوين، الأخمينين هواتي داعنيشين، الأخمينين بسم الله الرحمن الرحيم. يعني استحناكلي إيمان، أما تحقق أسرعين أخوائك متسبب الصفحات كثير ورفض مش أكاد او إما أو من رعتيك إيمان جردمانة جنب لك أو مزارتي جردمانة لمن دفعكاد. فاز مجرد سنع ما يجب قد التأكيد، للتأكيد ويقولون التعالى نفخة ووحدتهم إذا نفخة نفخه نفخة وكثير وحدتها يذكر وحدتهم وحدتهم ويذكركم ماذا تأكيد الذي أدريك؟ نفخة ووحدتهم مو أمو قد يكون للزمني عبطان يشتري للتأكيد هذا أجل من قامة رجب ينزل يشفع إليه تغييره زوجان ويا ما بنيه نفخة نفخة وعقدة يالنفخة تحولي أعوام مع مهم وهم كيف يجري لها بوزن